ورح الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى رضياه ونعمه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعود بالله من الشيطان الرجيم ما ن نن...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 118. تلك أماليهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادثين 119. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره وعند ربه فله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 117. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانثون 118. بذيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 111. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 112. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 113. قلوبهم 114. قد الآيات لقوم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 وَمَن يذكر به فأولئك هم الخاترون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها تفاعة ولا هم ينصرون عشرك عن عشركي في الجذاب وحونة مجحي عشركي في نفس عدي كن صحبتنا تفسيرك القرآن كالكريم كأه آيه يا ثواني يا ذوقه خوما ايات البخل يلي حادوكا بالله بنايا كلامه من سوره البقره ايات البخل الله واسن يصدحن واكو ابي هاي من سوره نفسها مثل سوره البقرة كميرا اجرك ايات وريسه هم وين ارد لي يا سبحانه ايها ايات شنو هيك ايشا وعلى اللي خددنا إياه بمنكي بني إسرائيل الأورانجلي يوحي إياها كرادها أَمَّا أما منافقين وعلى وحي أعداء الإسلام هي وحي مِنْ النسخة حكم من ثلاثة عدد حكم كاللقوبة دلايو إلي تاكفة إليسان إن يهين وررسا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه في غد ما أنت ولا يعي وحير بهن كذا فولا يعي فركان من وحرص آهيسن أو وررسون إذا سيدلش على نسخه كأنم واجعل جودي برال كودوك تصايا نسخه ولي بوجري جري أما الدين بينه اللجو نسخه أما حتتصرف تصرفك يمام الخيبة سبحانه عز وجل يمحو الله ما يشعه ويثبت وهي الله أرهبو ترعي وحرهبنا واسوقعي وعكوه لمنك رأيه يسانا مل قدر كيبو نصخايا عافيمات بكينا أما بالعرش إصابه عافيمات لأيس الحضر كون نصخايا حلين كمال بوكو نصخايا مال كينا هباك عدده يومك جيبو اسفو نصخايا أبارك يا آران كيبو إسكونا سخايا فلادي أن نبجريه إبو إسكونا سخايا قم بيه إبو إسكونا سخايا وينتو انتو أمدا بابي أمتك لأبورايا كل كددك النفس خدا للكلغي واددا إبابا أقوني وعنكا قرن قبل قبل آيادا ألم تعلم أن الله على كل شيء غدير إلى أهمي يا نوح دونكري لا رهادا لحكمه ولا معاقبا لقضائه وإلى أو حكم يوعر ترى المر يفعلوا ما يشاء ويحكموا ما يريد وما هذا لذلك هذا نسخ اين مصالح وحكمك جرت اي ارد اجي اجتماعك قال تعالى خذوا وحي يري ما نسخ وهي انزال النصب وهذه ومن أو أما سننسها أو أما أوننسها أن يجيب لجن أما ننسها أن يكون المنسي نو ناس أن الله ملئنا بخير مكافئ منها أيديها أما واقعه ويرتعي أما واقع أجري بدمائه أو أما صمت الجهات يقبل اللميتاي سيد اللواد قبل أوكاره خير منها أو أيكاه ويرتعي nihaadka markii hore la waajibiyay ninka muslima waxa lagu qiiyay 10 gal la degalno markii dambana ka waal la joojiyay ninka muslima waxa lagu galba lagu qiiyay idan in lagu yira 10 labir iyo sadari ya in lagu yira laba iska dhici waxa afrun in laba iska dhici lagu yira marka حسوريه لسؤال مجيه خمال الله انبالكياني خمال الله انك على تشعريف بدن هكي واكي عجري بدن يعيي او متل اعلمات اللي هشكوننك سخيويت وميت ليت المقدس بقى اللوتو جاي، وعلا نسخيك بلدي كعبال اللوت بدلي خلق حقه او جيسيك اذا جي حقه او جيسيك اذا جي هشكو مدوي او مثل خي اللي هاو خلق مالك ارنسخه فريقالين او تصرف خيه مامولك ايب ادعوه عيشاء بيه اللين ألم تعلم ماوجد مياه احنا الله معقوشه عقره على كل شيء هو الله ارشدمان في كركي قدير يغبي أود وداني يا هي موجد مياه مر لا بعد لم تعلم ماوجد مياه ان الله ايضا انه إن له استغى كرجي ملك سمواته الى الريال هانسد اي اهل لك يوسف والأرض وملك الأرض دول الريال هانسد باو وأهليان فيها وليليان فيها وحولها هي كل ما يشكله خلقا أبورد بوله ياي وإذ لا أبور تيماله وملكنا ناسوره ياي إطلالا لما أركه وتذيلا ما ملبوه ياي وتصرفا جاسمت بوله ياي وحكم بوله ياي سراح حكمه إلا ما cm Halari ku ya tatarrrabu fi milki ka bayada Aliigaxi ya laga jebkaaga gujira ka diga iso ye ka si kar bahaayso ma idna buu verre garisa kokamakku konkabelle yaha oo isagu haburto labuin oo isagu hantoon la lahay, O isagamma muon lalanna muri koka urhu nashaay ya uhhuta nahay so isali yapusta ma seadgu daliri tarta. فالمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء الاعتراض عليه وحظ لهذا هذا ما مرده هذا إذا كوفر قلتها وقرد الرماء قلتها وحانا وقلبه بلايه الله اللي كراوله إذا وايو وما لكم إذين ما من دون الله إبا وينك سوك من ولي أحد إذين ولا نصير أحد إذين يتو عذاب الله عنكم والى عذاب في شيء كالربا يا ام قفسان الربو او غنزا تصرف فيه ما ملقي ثنا فرغنت يا كدايه كل كما سمع وطاع من قبل بدا يسوء حق نواصعنا واضانا الى وجه ما نسخوا عنه نسخوا ومن آية ايلا أو مثلاً سأ أندم دجنو أو أنندجيم باء أو نصير أنو قال مانسينو الله فدا وحكما بلون نسخه نأتي وحنا لين منينا من خير المسكفينا بلن منها سيل النسخي أو مثل حال لميلا إن لم تعلم واحداً وين قد النسخي ما ملكي بوكله وينادي أن الله إلى واحداً وين على كل شيء وعلى كدمان في كركي قديم ربي أولاً وين يهدي ألم تعلم موادًا سأجي أن الله أعب له كليين أولئي ملك السماوات إلليها الهنسدود والأرض إلليها الهنسدود وما لكم إذن مفتغنا من دون الله إباكتك من ولي أحد إذن مامورة ولا نصير مد إذن قرقارة مدن إذن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سيئ من قبله سؤاليه أدتك يتعمد في مرحله الخاصه هي سؤال ان سؤال تعليمه كيف انت مشاركه ككياسه الا اجي دون هي وحكم لوحده ما سؤال لكن سؤال انا قدام به هي اذا ضر هذه مره الرسول عليه الصلاه والسلام ساله عاش له ويديه والوحده مضنيا مرهنا والله بايع قال تعال خبي و لم موحى أدونيسان أن تسألوا إن أدو أيديسان فسألكم أحكى الله يجيس ودير المحمد عليه الصلاة والسلام كما سيدي سلميدا إذا موسى النبي موسى له أيدي من قبل هذا أقول أبنو إسرائيل ما النبي موسى كو لنؤمن لك حتى نرى الله الجهر أرنا الله الجهر في أقلم يأدونيسان حتى أقلم لك اعتماد ومسلح دين غبيبا أيدي سيئة رسول مامولانا هو الله إذين صوت رأي وحين الله بحان يأيساك إذين شاكا وحان الله بحانا إن الله سبحان دي بمايه قل قاعدين وحين الله إذين عجيه إذين قنعيه الكفرة قال لما قاتب الإيمان بترك الإيمان إيمان كي تتقي بيسا ويقال لي يا رسول قنعيه ايهو دي سوال إسلتو تاقا فقط ظل إنه كلمه سواء السبيل وقد عدده حق عي تعد عدده وكلمه ربه يضيب قل قوائنا يجينتو كوكا نحيسو أليه الرسول وحي شاقانا ماهنا يكوكا نحيانا يكوكو في اللاذان وحي شاكي قرأ هلي عدده حق بعض الاذاعي فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن وحيه قام بلاركين حداد حجيه يمورا يسوأم توجيه النقطه كان الإيمان الآن بيقول لما توقف أم تريدون ما دون إيسان ان تسألوا إنا ذو إيدي إيسان كما سيدي السلام منه سيئ إلى موسى نبي موسى الله وإيدي من قبل هذا كهر ومن روح يتبدأ الكفر قال لما بدأ القاسى الإيمان بترك الإيمان إيمان كان إيشاراتنا فقد وحى دبا بل إنو كاسبادي يوضي فهونا السبيل وضلي عدد عدد عدد أيو كلمي قربه وكذا اي وده كثير من اهل الكتاب قرك هذيك عن كتابك الذي قرثان واليهود النصارى اما مشركين فان كتاب لوكين كيف يقول قدك مسلم كهو عليهم عليه تخيل وانا قمت هنايان سدا تردد بيني غوميشات انت وانا قد حييت حين قاعدان بيتهين دوني مركات ربي وارى الفرحين ادا ودي على دين من صقبات اين قال اللي نو فرك عينه وركي أبا مغري وينه، مسحيم ما عند يلاه وينه، قال له إنه دواك عنه، عليه رسولنا صحيح فرن سوي عند رماه على تعر، خذوه ويرود كثير، إن بلوا عي من علم الكتاب، كتابك هو أرتن لا لو يردونكم إن إذا نقاد، بعد إيمانكم إلى أنت درميشان كجلال، أيك فارن قال لهم إذا نقاد، تجي أين تسمى الذين مسلمون لدي طول الجلبة إذا كان صلاة موعنيا أو ما هي سويا لا ينال قليل من الذين لدي حسدا حسدا ما درت من عند أنفسهم يجأك ترى يدين كحذايا وين بعد الكوخ أبو رمي من بعد ما مجد ودار تبينوا عدائي لهم على الكتابة الحق عدائي أي كرتن إذا هو, هو حقنا ينحين ايوه ايان باطل يحي قلت ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام انه النبي حق ايحي قرآن كنا رسمي يحي من قاله كتب دجي وحو كتابه يسكو ملعابي وقلت ادونك اوكي من البدن تاريخه اي كتابه من كالفين واقال وحونا وشكين ايه صدى بقولك الله ايه وقلت ان اوكي من البدن ادون ير قلت اسوكو نبي ما قالن كي مسيحية نبي إسحاق تدوري من العفو كديعي يدخلوا قار مريعي نبي محمد نكوبو كديعي أقوله قطوشة غير النبي محمد على ماود الدنيا أما المئة الخالدون بقولك عام كي تاريخ دعوة وارتي البصر كمسكحولي كفى ليزي محمد محمد باهو سببكنا وحابو يري ما بعدي يشي مركوني سقول إن زلدي ما وريزي. ومركي النبي بالنور عليه الصلاة والسلام إيا مانتو أتكوني يعفر بقول سنة موتين يعي إنت مانت الروميسي إيا إنت واقني الروميسي حذر إياه ما عزنا كل كان مباديد يشي الدين فيه كتغي واسيبه إيسا وانصيبه من إيسا سببكونا هو حول مباديده كتغي بها صالح لجميع الأزمنة ولجميع البشر وقت الأنخية تتكولن بهم مغلحة ملكو صوب حيبوهي مدبكو ميشي المجدر قوم دو وا لا تظلمون ولا تظلمون یعنی لا يظلمن او څنګه خپل کله ظلم حدا یکاله دو ګراتی دغمای شيګ انه حنجای اسګونه وحوسهګی کونی افر بخلو سنکور ایوک هرلیک کولکا فلها زغجی دليل غدګی کولکا ګالدو و اوګیې رنتی نبی محمد هغه قران کی سونه سګنهای اوګیې د تا جنم زده کګدا سبایان الله همو الحق حقه واحد هذين قلقه واقوري يهودا والمدينة المنورة تقني سادة حريربا لأورانجي قول بنو قينقاح قولنا بنو النبي قولنا بنو قريدة مدينة تقنيين كل إني يقل الله يوب لما هو قولي قلقه سعربي سبحانه سعفو إشكع فيها وعفو كجاسدة أفقه واحول فبقه إساقه حمان تكايسي إطاب في شيء والله أساقه العفو تركو الإطاب تقاتي قبك الله أبال مر الله وليس كده يا عن عراض عن المذن تقاتي وحاوي قبكو عندها اللي قدت بو وانتي قد بها اللوو تاكيو قل ربي في صيقه فاني يا كورما حتى ياتي الله عنده ما مادو بأمره تلديسة سبحانه عز وجل وقواني الله تعلمه إنتي أبر إبكوية مادا كور إس كده إن الله هايلا على كل شيء وألا أركل مات في دمي كثير ربي أولاد يوافق الصلاة صلاة وثوسيا وجزاك كذا نسيح سنو جته وما تقدم وحي أظهر مرتدا لأنفسكم يمكن نفي نور مرتدا أو من خير وناعم إيمان عمر صوبا تجدوه وحليجا وحي الله في نور مرتدا الله يهب وينادي أي آيات كريما هو خيرا يسروا كفي على المركب بحسن وعدم أجرا كلا بالجذوين إن الله معبود عظنا بما تعملوا وعثمان إنسان قولي يا فرعن بسير ربي وجديد بلون وأركايا وأقول عسى عليه وإن براش أرد مايا وإن جاز عنه وإن كاذب المرنايا إن خيرا فخير وإن جررا فجرى كثرة جارد إلا إن كذبى شكلاري إذن متونا يا نم وذا كسير إن بدان وحي من عالي الكتاب كتاب قوة على الله سيئة كميلا لو يردونكم إذن نقام بي جعليه وحريحي أوضه يوحداً لاجي تطرق علينا قول جيزة وكفرهم باكبداً بايتا بنكنا كاما إليه فإلم الموس والله تابنكرنا إمام البخاري فهمه الله وكل أفضل كتاب بعد كتاب الله قرآن كتابك قوحينا اي مسلمين منك كل من منك يلفي ذلك شجارا عجبا أو قرضا أو غدرا دينجا الرسول ليلا وما مسلمي نشوها تيحق يدارا قذني قدني أبو جعو خدي خلاه سناك أمباري ديندا باهية ما شتي كوبدي مادين ما شينا مانتا فأ穆سلا من نبل مجدرو كل كسر رب لا يعي نمك وين أيذن لم لو يرجونكم إنا يزيدن لابانه من بعد إيمانكم، فما يتعذل رومي شيئا كجلال أيك فعلا قال ما يزيدن كام بيضيان سببكن هو حسدا حسد مما درادت من عند أنفسهن نفطوا أكثا إلى خبيزها يزيد كعزيانو ولا تزيدن مرบาล يهور أمر إياهم خن يزيدن مرบาล من بعد ما مزك جلال يزيد حزيا تبين الحق كنت أعداتي لهم إياك وإن يقلوا عيه أي سوق هذا إن أبقى من فيهم أي منه قادر بي حسدك عبدالله سأفوا عافية وصحوك جهتنا حتى يأتي الله إن تهبوك لي مات بأمره سردوا إستقوئين فرأيه من الله إله على كل شيء وعلى أركب مانجدوسي قدير صدئه ونوي لا يعجزه صي وعرب بنجرينك كرايو يمجر وعبين مصلة ثلاثة توسية وعاتو الزكا سكادن وما تقدموا وعضو المرسطان لأنفسكم نقضيالك نوع المرسطان ومن خير ونفس تجدوه سواكسي أبا القتسي وحكا ليسا عند الله إبوهينا أكدي إن الله محدود عطا بصير حد أركض بدن بما تعملون وعثميني قولي يا فعل أوعثميسا اذن كذا يعني <متحدث> مايو ولا يدين برايا ولا ولا وقالوا الله يدخل الجنة إلا من كان هودا او نصارا ايتت النسباب بين دينك من من سيد تن يهو على النجر او لو في ما قال هذا النجران فقال ذا النجران ما دين وحدي بهاي انت هي. ايه مناقصة اوهي مادين انتحاد الكي سوحنا ايه ايه وحا لايس اركي يهوتي مدينة ايه ايه النصار تي نجران كتنه ايه النبقه او مرسيدة ايه مقالة مدينة ايه اسبه اركي شاكه امرقه لب الله بالله لفضودي باعثوا بعض باعثة باي قول الله اركبه وحا لايسا حتى انو يهوذنا ايه جنة ايجه ليسا هين نصار نصيد وكاله وحجا نقل أيها وننقا هاين لما أركو تلاسة اللبضة وذي اسفو قالين ترسدين خد بنواهو كجوابي سبحانه وقالوا أيها جن يهود يا نصار لن يدخل الجنة جن قلم أيها إلا من أمبا قلا يدد كان هذا يهودا كنت يهود لن يرى عائصة أو نصار أما نصار نخضي أيها جن قلا يو إلا هو حكي لأرنت سبحانه تلك واحة عبلا أمانهم بين حواس جذور يجد العون أو عبكة جري كل كغور يجلس وينان ذنب سكون هذا يرونه هاي إذا كان نصارا من جلب عشرين لجودة موجودنا ثورة صار الغذا كتاب هذا الغذا كتاب إلى زود الجيء منزل كا موسيا ليس لجودة جيء هذه وكويا kun vastaa kysymyksiäni, kuten lausun kirjassa, on olemassa monia joon, joilla on tällaisia kysymyksiä. Tällaisia kysymyksiä on olemassa monia joon, joilla on tällaisia kysymyksiä. Tällaisia kysymyksiä on olemassa monia joon, joilla on وابقى يشكي على رهنا يا راعي أمرا ونعيا الله كو مي وعاء الله فريمه المريهي وعاء الله كرمي كفغ علي كسع جنك جلايا أما يهوده دسه أما نصاره دسه أما تذكر عن نوره وهو يساقه محسن داعذا ومالك هذا لوه كان سميس ابنه هنا ذنبان كلا يجرين جابيه وذن يهو كان سنرداده أي داعذي لله إنما أذكر وهو محسن داعذا فله كاسال أجله أقبل جزاء عند ربه كبي أكتبو كل جاي ولا خوف بغض عليهم كر كر عفّيان ما بقان مجدا فلهم الأمن والطمأنينة والسكينة والوقار بينهم عليهم كر كر عن ما يذ ولاهم هان ما يذ يحزنون قوثيرا وفلهم الفرح والحبور والشرور بينهم وقالوا حي قالدي الهده لا يدخل الجلي ما يو الجنة الجنه الى عمل مبارك قالا كانوا نغدي سودن خير كه يهود او نصارى نغدي تلك فاس ايكو اغله نغاري يهم يد بيش ودي بنت الهده رسول الله حذيره هذو لكاله برهانكم حذيره عائشة انهم يمكن ما هان ادخل الجنه قال بل حذيره النصوص kolloodi min <tien> kitabwala yaqas injil nagatusa ama tawrad nagatusa in kun tuma jati sadqina ku waruje gaaye tala khaytin ba janna garaye in kun kujana ar kemaytan manasla mabokko ganjana lil machawo chaga wajiga wa nafsi fiu dam sillahi e gangu hokamiyya hayta wajiga go maramarta mara, kolka wajiga illaha u qimi falan kolka qofka wajiga inshallah u diibay e hokansamay e ku xirmay وهو إيساقه محصن ضاعدة فله قال صالح أجلو أبال قدسة عند ربه سبقي أكتبوك لياي ولا خوف أبسي عليهم كركض معها ولا هم أعانا مايان يحزنون كواتي لا يرون يجيو عشوك عين واقوكا وقلض أي قلضي كاينما كيواء اللو كتاب قلض قلضي, قلضي كالي أيباب إيسا يهودي وعايت للنسار وحلى اعتباره دينه يحيثان لما وكفرت بإيسا والإنجي يهود باسيد عطيري نصارنا هذا القيادة اللميدة يتري وعيدا ذا يهود واحد دينه ويحيث توحقها وكفرت بموسى وطورة موسية توريدنا الدينية كل وحيثان دين وحيثان وحيث يهود وحيثان لما اركو دينه يحيثان هذا الكال نصار باتري نصارنا وحيطا الوماس ايمان بحق الله يسكن حيث ايه شاك آياته يهوذيه نصار برمكو ساكه مده تموت لبدا بوارمتو ايه قروش ايه اوانا اينا يهودنا هوارمتاد نصارنا هوارمتاد نصار الدين مايسا تدقار حنحور نبي حسان ابن نمى الله قوته راي قم ساس وإلهه نبي قيل عابوده قم ساسي ما في العام صبح افرمه لوي نبي محمد نوادي دي. نبي موسى نوادي دي. يستر الله لكنت كل كان نبي العام باصوب دهن كل كو ايداي لمده قلو برنفسه قالك قالو غير وقالت بدرين قوم وايراد ان لا يذمون و اوقي كفاتي قرتوي قالوا الكتابه هو ايرادن مثل كان يهود ينصر مثل من او يكونوا لابد كل دين ليس على شيء بيراد وحلوا وحلوا وحلوا دين بأنه أيسا ما اما اليهود هل نخلو اما النصار هل نخلو اما مسلم هل نخلو وحلوا دين سيكتابه اللي كمسيح وحلوا دين بأنه صوت بحضي أو الدين أو الدني إيا النبياء أو الدني قال السلام عليي وحلوا لذن مثل قوله, قولة إيا تعالى إلا وحير فلهم أبو تعبا أي يحكموا قدوم من دونه بينهم لحظة يوم الغيامة خيام ما لنتلا كربين عيا كربين تهبوح كربيعنا و كربين في, في يهودي النزار حلا بلوح رين عيا به يحكمون لنا جنا لجين عيا كل كربينته شد هذون كشكا انت اتاليكو حريك و اتاليكو جناحي و اتنشه اتمنى ليه الاف قدل يجنةكو الواجهة يوم القيامة في سورة العمران و اكوه من دونا وفي في سورة الحجن و من دونا سيدا ربي وحقو حكميو فالله محبو سحقا اي اي حقو مقرنق دونا بينهم و ملاحسة الاحظة يوم القيامة قيامة دمالين تهلا ima kibu kana biinaaya kanu maghuu aan jiree ima ga gudisa ya taleefoona qoysku daba maruu mar intaamar ka wa amuu ka ka intaaduun ka lugu jiro nur san muran damane saasa leysu garab aya يهودي وحايتري ليس تي النصار معا على شيء سي كركي وقالت النصار نصار وحايتري ليس تي اليهودي معا على شيء سي مختبر كركي كمسونا وهم لفذا كوحوط يطلعون ويغرونها يال الكتاب التورادي ينجيل كذلك إلى يهودي النصار وعد الانباء قال الذين وحيوا أي لذين أن لا يعلمون الدين مثل قولهم هذا القضاء مدلم هذا وقال الدين وافيون الصعوب دين تلك المسجد كبتسا دين ودن بيضان مريا خلاه الى هذا حكم دونا بينهم هذا هذا يوم القيامة قيامة دمالين هذا فيما كيبوا كو حكم دوانا أي كانوا أمدوه وأنجلي فيما يا قليسا يختلفون كوائسهم تبمرون ومن أظلمهم مما منع مساجد الله أي يكرا في هزمه أيضا يا بيلاذ وعربي سبحانه عز وجل نومه جيه وحضر خوك التغوي وفق مساجده بأده إذا إن الله اللي محصه معي لأرخ إيا لأرخ إيا مخلوقه وحالله مي إيا إن العافدان إيا عفادة درس بأله مي حتى نبسك على هانه أي مساجد بيوت الله إلى الليلة إيا حذك في فلقى ببقى مساجداً مقا إباين لغوثو قادة ديلاك ومساجده تي إتادي الدمين تيدنا كودة داراية قال تعالى خدووحو يروا من روحين بقى أظلموا كقرد الخبضاً من من روحكي يكقرد الخبضاً من أخيبه مساجد الله إلا مساجد يوحو رابي أن يذكر ألا إلا حصو هذا اسمهم مقا إبا لغوثو قادة ديلي. او وصعه ارده ايه في خرابها مساجدها من دي عيدي يدو منتج بو ارده ايه جوابت وحاوه يا اللهم اللا احد اظلم منه خاسمتك قردخبضا الملك الهي الدنيده ابو ري اني سكال احبوده ابو ري قرصة ابانه ايه الدنيده دا الله ابو ري ايه دوكي احبود ايه ايه ماشي لما احبود اله ايه انتا ليس كبسين ايه او ليسو ديد ايه قرداره دعك وريزا مركز ربه سبحانه قرائكة قوة مساجدة الله يلقوا شيئا ديلايا ما كانوا ماهان لهم إلا حقب وملك أن يدخلوها إلا المساجدة قلان إلا خايفين إلا قوبقه إلا قلان ماهان إقاب قوتيبه أمارك الله شيئا لهم محيليهين في الدنيا الدنيا ذا كليهين خذ يندل ولهم محيليهين في الآخرة آخرة كليهدا هداب بي كليهين عظيم وين kul kaasa rabbi jahooyii koodan baynuulay ay shaaygay taniga marka ay gaalada daliile qof sunna falanay ka hadii nafool taasi gaalii xujid sunnahu kan karaa sidoo kale qofka wareersan ee maalduu maraya aqibladii meel marka diintii u gundey yiri والله إبكر الجبار المشرق باري يا والمحر بقلب كل شيء أضمن حاجة وجزء يا دي حاجة وجزء يا دي وجه الله وقبله بلاه إلى أنا أضمن كذا سوى الله فوق بلاه كل شيء إنك حاجة هدي له أبيه يا دي هدي له أبيه معك كراه أنا سفن المشرق كراه كزوبا يوال مغرب قرهوده حينما ملل اللنكي طول الوادي جسدان فصال متاع الجزتين وجل الله القبله يبو تن الله اله واثق الى ذات ديته يدغدي يا كرمك انتي سوى في ذكرت فيتم تايو عليهم الله اقوم بذنه ادومديس انت اهل اب ظلم ممن مساجد الله ألا مساجد أيذكر إن المساجد الله عظم فيها مساجد الجدال اسمه ألا مري بالصلاة والتكبير والتعنيف وقراءة القرآن والأمر بالمعروف الله يغسوك على قبر ديله وهو ساعة أرض في خرابها مساجد زي عذراء أي وردا شو كبا حدايا إن لخريبة مساجد أي ربا كف قوي وحي وكساء وأقدرني أي ولايك ما تأجدها رباية ما كان لهم أماءها حبل أمائلة أن يدخلوها إنه المساجد تأجدها قرى إلا خائفين يضعوا بقاية إنه قرى ويأرى قدعفان معها لهم حيليهين في الدنيا الدنيا ذا قدع هذا ولهم حيليهين في الآخرة ما لنتقي أميدا فيس قدع عذاب بيليهين عظيم هو ولله ألك بجبار المشرق قرى بحر يا والمغرب قرعوا ده قلت انا انا والله من لا بعرف هو انه انضربت خيس كان بكره ماركي لا فيريو قالوا بدهم يغوص قرعنا ماشي كسبوا بعضه يا ماشي ودعوا بده انه الجهاد عز وجل في كيدلكم لك لييบาล حدي مركا قبل الدين لغا وراهم اما سنة لك ماشي صلاة فقال قال أديك على لغولك جرو قوتيهنا قالوا لكن وح لاب برسالو أما هذي قالوا واب برسالو أني شو كان إذا خيرنا ما نشيا الله قبلني إن الله إله سميع الله عيله واسعه الله دخل يوسف سنتاع عليهم أدماديش أقول الله هيرانها بين الملوك هذا كارا دمان جدول لا جهر يهودو عايزين قارة اليهود زيره بن الله وقارا تلنا صار المسير حب الله كلذن مشركيين تأووا إيرادين إله إنتو بقررة جنّي كملكة قرص داله هذيلا بملائكة أولا خلق مشركيين تأووا إيرادين إلى أبو قرص هذي قبله داري كل كين في يشوك وقار يهودي يا اتخذ الله ابوينا و ياي ولدا عرو الى مركه جواباي كل ك هو رئيسي و رك جواباي سبحانه كلمه تسبيح و هي دليل هي وح انت مثل نمر اولادي جواب لبروعة ويا بال محو الذي يشلهه حلايا ومن كل ياي ما في صناعات ولا أرض كل خادو إرقي وعكوس ولا ياي نول كي وعكوس ولا ياي الماما يا عكوس يومير دجن قبل يومين دليل أدمبو ولا ياي وجواب لبر متسدح نوعة ويا كلون إلى ريال كي ريال كي له الله يقارب طوله بأسنه ويقدم بيانه حكم كتابة كفلة إساق المأمورة جواب أفرادنا وحوي حرورية بالعالم حوق فلا يبجيح الصماوات إلى الريال يأول أرض الريال بوه إساق بالله بي أبو ريدور كلمة بجيح وحوي على غير مثال سابق أرئر إيادهم إيجا أونر في وحسة من Kolka kha isa kolka billah bhai kul kha allah hur riyal ya dur riyal ya wa kud wi arun allah wa ilma مركو إيجادين أيه إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون كل بالآخر اللي جريي إيادة وصوت كيدي يد قويني وحو سمينا أيه فيكون واحد وإذا قضى حديئة بحكم أمرًا إيجاد أمر وإنه سمي يعطيه للنقط وأوحكم فإنما وعكلماء يقول إبوحوية له سيه سمينا أيه كن حووية فيقونه إسلام الكين وأعضاء كل كولد تهده يوم سنته الدليل أي أول اللي قل بابيه وقالوا قال لي وعي لديه اتخذ الله إبوح يا شيء ولداً عرور سبحانه الله يبلغان بل بل وعرور عرو شيء حق أولك في المسجد إلا هو حوليه ما في السماوات هنا ليه القدوه دو عقصبا. وما في الأرض هنا ليه القدوه دو عقصبا. خلقاً أبورد إليهاي وملكاً هنسوا إليهاي وتصرفاً ماموا إليهاي كل إنسبة له إبكري بيقانتون أدعثنيهم بكي عسماوة إلي يلبوب باللابي والأرض إلي يلبوب باللابي أو إذا قضى خذوا إبربوا الحكوم أمراً وحين أعيشيه فإنما تقول إبوح لو سيئو أعيشينا كن سيوصل فيكون sayguna sidii waba noqonaayo qof kale dadina la yaqaan kana arimihi oo kale iyo wixii xumaa ay qalo soo minayay ay ayadaanna filma maaysa waxa jiraan iyagoo nabiga kaleey kala tuwa sala hadii ay bakusooday xasulna ka dib gay haddii naga lugu soo aadiyay قرانك أصوبي له رونا يورا النبي موسك عليه جانسي النبي موسك عليه هري النبي عيسك عليه كان يو حنجد مركازان كذا وقعين شدي وفارلينارخ خلا تعله حبي وحويري وقال الذين أرداسي وحيكوا عبلا أن لا يعلمون إذا كتبكوان قالوا كتاب مع المشركين وحوظين وحي إلاجين لو لا يكلمون الله إلا حمونا لا عدل أنك رسوله بدو صادره إلا تعي خذوه لياش واجوه أنمو لا عدله أو تأتينا آية أما على مموك تعمين أو تماش إلا وحوي الوركة كان ومحرين كوة كان كذلك قريشي قال الذين من طولهم يجبكوه قول مثل قولهم هذا كان أيقواه يردن مثلا ميدا أيه إيه قاله زي هراء تري مركز يري تشارب له وهاي شو هكذا جروبهم لا مال كذا هذا الكذا يسكون مدين كل قول كذا قوله دي هو الرجال قالو النبي نوح ويه مين هي النبي محمد ويه مين انتو إنتو لحيسه كذا لا أركب ورك ولا من أو قاله دي لوي ماتوا أو مجنون هي حجنا كان كم سبب صنعه رينو تلماني واحد من المعلمين كي يمتلئ يجى أو إبليسكي نبي نوح يا قردي الله نوري دو فلالين أيه قردي نبي نو كسر جهثه وعيالك كي لا هو يمتنجودا إذا كامر كفجأة الله كنايه كونوا واريكاروكار وركي سيدان كي فلنايه كلكان صار قد بينا عديني الآية آيات يَقُومُ مِنْ ضُلُوعِ بَيْنِي يُقِرُؤُونَ سُورَنَا يَا يَاس إِنَّهُ النَّذِيبَ يَا أَسْنَاكَ كُبِرْنِي حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قِيرَاكَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَرُوحُ كُثُورٍ إِلَى مَا أَرْكَ وَلَأَرْكَ نَغَرَاتِ إِلَهَ بَكُ بَنِيَّ وَيَرَى إِنَّهُ النَّذِيبَ أَيَا أَسْنَاكَ كُتُرَيْ أَيَا midwanaa ku bixareen ayaa wa naziiran ku duugayaynaa noqti ayaan noqola dirnay walaa tusalu dadad markaa tabliiga samaydo oo dadka diinta u sheegto oo gaanoo kee diin iyo baaranna akhiyar xiisiga galma marka jahiima gala wala laga weeydin maayo walaa lugu weeydin maayo ana sahabil jahiin narfa jahiima dadka galay ay u galeen lugu oran maayo وقال الذين وحيوا حيلا أن لا يعلمون وحوقا أو لا يكلمون الله إلا لا ولا أضرب أو تبين ما مادو ماذا آية مجزاة أو كونها كذلك صدق سي قال الذين وحيوا عذلا من قبلهم إذا الكواري مثل قولهم كون هذا القول مثل مذا أي عذلا سجوات وعيسو كاتي ونبهم لا يلقون بعيسو قد بينا وعدين غبيين الآية أي في قرآن كعبانو عديني لقوم انتذو عديني يوقنون السوران ايه إن انك ايه ايه ارسلناك قدرني بالحق فلعط لانو قلط درني بسهيرا ادبوا انتحاقه رميشي ينوه بشارين ايه ونذيرا ادبوا انتحاقه بانيشي هذا مقدك ايه ولا تسألوا لقوا ما هو يدين دونه عن اصحاب البحرين نار تقوا كري حقوا دو حبل لقوا ما ولن تلبع عنك اليهود ولن نفارا حتى تتبع ملتهم كل ذلك قالوا هذا وحق قال إنك رأى مجلان وعنانا هين إن فكرة دين الدين ديسية دي وإسان لقاتو وقال قال فقو الدين مايه فقو مبدأ يا فكرة نيه وعنانا قام بحيان قال يقول لك عليك قال كايين مايه مالك دنت هوين أولاي حيبة وإنسيدي حيلة لن نغلو قال تعالى فبوح يريد ولن تلبع أيها الرسول الكريم خلي كان نقول ما ين كان قالك هذا هذا اليوهود يهودي كان خالل نقول ما يجوز ولا النصارى نصارى لنقل كان خالل نقول حتى تطيع إلى أتى رأي من لا تهم دينك شديد اليوم وعند دينه دينك شجع أيها الإنسان أضرع معه خلي كان نقول ما ين كم رأي سامي كل واحد لهذا إن هو ده إله نوكيسه وقرآن كوسود جيهة هو ككلية أيها الهدى عنونا وما عداه برال وهي كسو علينا الباليوي وقالك ورعكت أنه قويه بعد أن من لمقف وصدق الله إذ يقول لا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون قلك اللبدا مباجرت حق يا باطل قلك ملك الحق وهو عني وهي عمركو حفنو قوائينا قبالينو الباطل ياهي اعكابي ايون اخي الباطل ايين ماذا تجيرو قلوا حاطر هذا الرسول الله انه دالله الهانونكيسا هو هانونكيب ايه الهدى ولا ولئن اتبعت حداد رسول الله الخادي اهواءهم أهو ما انكولا ايه واحا او ضعدي درسدين كورادي قلقرنك قل ارتانكولك قل خسولك يلوساك على الراحي قلقا واحا واركا إنك قالا ذر عليهم ولا ينتفع حداد راعي أهواءه ما إن قال حداد كراعي الذي قرآن كذب يا لك ألا يكون من من العلم الدين يا قرآن مالك أقوم سجنا من الله إدوارين من وليين أحدكم عملا هلي مجد ولا نصير أحدكم الجراني هلي مجدنا شيمر كم مع كراثي ألا والله طريقا جرت من مبادئ ilaaddu wadade barraadu oo halka waliga kumaamulaaya iyadaa ku gulgaraaya allahu noqono iyinaa digala xaqadu oo markaa intaad gaalareecad xubiga gulgaraa kasbii wali a kasbii walikuma qurkaan la maray xaqta alla ku waya xilafto kale xasi adamne ka garanaaya الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لقد وضع لك رعية فقاتلوا أولياء السيطان إنك كيد السيطاني كان ضعيفا فتركنا عليه وسلام سياسورك وحدي يري وخير رسولك كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وماذا إذا دمانت الجنة قلعيان لكن قف كان جنر بني جيدا لوقف أسألت والله يا جنة ديلاية قالوا يا رسول الله ومن أذى قفك جنة ديلاية واكما فقال عليه ثلاث وثلاث من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقدر قفك أني أولك إيا منك إيا دينتي سنذغع كالجنة قلايا قفك إن سنغع ديلاية جنة ديلاية دا دي جن دي دي ومن أطاعني فقد أذى ولا انترضى كره لنقول ميسا عنك حقاك اليهود كره لنقول ميسا قرى النصارى نصارنا كره لنقول ميسا حتى تتبع إلى أدراعي ملة دينك شيء دودا يقول وحاطر على إنه دالله اللحنونك هو ككلية أي ألو دا هنون ولين اتبعت أدراعي أهوأهم وعقالهم ما الذي سيك القذال داك من, من الإلم قرآن من قرآن كإلم يحين وحا رسولك وأكوني مثل ليه وقرانك قلق قرانك علمي هذا الذي جاءك كان كوهي مثلا من العلم اقول الله أزبرتي آخر أزبرتي الدنيا أزبرتي حق أزبرتي باطل أزبرتي هذا هو علمي قال عداد هو قوانين رادي ما لك أقول مصرقنان. من الله إبوهين حقي من ولينا حدكم مع مولا ولا نصيري حدوك الكار أقول مصرقنان. الذين قولك تدوا ناكسا وأهلو كتابك وراء وقرانك أخرين جيري عبد الله بن السلام وقال سلمان الفارسي وقال كعب العبار وقال لمن كافي في عمباجيري جيري من كأسى الرب جيري سبحانه الذين أخيارت آتيناه من سيني الكتاب أنهر كتبو سيني يتلونه قرانك بي أخرين حق تلاوته قرانك إن الحروف تحقبين مريزين وصفات الحروف والمخارج الحروف والأوقاف أدلالي سدوي قروفة الصفات هذا إياه ما كنتي لقد خنائي إياه ميرا جوجسكا سلافي عنقفك قرآنك واقري أولئك كوا أي يؤمنون جنيه به قرآنك ومن يفر به قرآنك فأولئك هم الخاسرون كوا قرآنك بيني هم هي الكييت أي ينبع هو تعب قطبعي أحد الذين أخيارت آتيناهما نروصين الكتاب فأرادية الإنجيل يتلونه قرآنك بأخرين عيان حق تلاوته قرآنك أخرينك سحقه بأخرين عيان أولئك هو قرآنك حق تلاوته أخرين عيان أي يومين الرومين به قرآنك ومندد يكفر كبريه به قرآنك فأولئك هو قرآنك كبريه هم يدى أيها الخاسرون هو تعب قطبائيو يا بني إسرائيل كلين بني إسرائيل مضحاتكي اهدام تدري اياه ونزل اياه عقل أينتو لقوك في الجزائي المغردة قال تعالى خذيو الحميري يا بني إسرائيل وعالله يا راي مدع الله يا ركنو قيمي بضن وقلقا مدع الله يا راي إسرائيل ومدع قيمي بضن والنبي الله أقوم بحيثي لغادي عبرييا وقالوا في الوضع من كلمة سوء إسراء أعطى بي حساباً تاي كلمة تئيل أعطى حساباً تاي قالوا مبيل إسراء عبد الله أم عبيد الله أيهم منها هدي عربي اللي بدلو هدي الله صوماليو هدون أيبوز قالوا ملكة بني النبي عقوب يرايو يرى فملكة اللي صرفه يلقيمين يا بني نبي عقوب أولادي تيه وذكروا وحال حصوصتان أني قال الله برواق هذا الله تين يحمده أنا نعمت برواق عليكم كركن ونحمدي فرادا بدنين وأني أني جايبا فالله لتكم إن إذن كسر مريء على العالم مري أم كغل النور إذا وإذا كسر مريء وإذا كشف جمي بدنك فك تك ما بدنك إلى هذين فذين برواق هذه جينا دشينا كبر ذي كيا دونك يا تيا أخيرا هم إشكاله إلالي يوما معلم إشكال إلالي لا تجيء يوم واحد تري نفس نفنا واحد عن نفس نفخر حاجة شيئا واحدا أو ولا يقبل أن أقبل منها نفنا أدل بفرسي الليل أن لا أقبل أو ولا تنفعه أي نفتي أنفعي سفاعة أرجو أو ولاهم بثي ينفقون يسرونك ولاو كارو وماريابل ما علمت الله تلمعني ما علمت قياموه قولك ما علمت ندونك ينجوغنه ايه كده وانت وحي على الأمانت اللي هدافه وعما ده هم الجونياء وحصولا ما علمت أم الجيران قولك واحد ما علمت هو أفوه الإيمان الصحيح والعمل الصالح قال تعالى فبوحي لي يا بني إسرائيل نبي عقوب أولادي شيء اذكروا حصوصنا على نعمتي أن إذا الله أبروها قبل التي نعملة ان انظروا برواقي عليكم كركينا وانني اني ان فضلتكم اذين كاذين كرمريا على العالمون كاذين كرمريا وسوت وقبو وعدت الى اله رسن يوم ما الي رسك لا تجين نفس ما في عن نفس نذكر حق شيء ما غير رسول هو لا يقبل الا منها النفس ولا تنفعوا أي نفتي وعترى شفاعتنا عياري أو ولاهم أي أن دكعي ينصرونك من لاكرموا والله عظيم.